بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغذر لنا وترحمنا من الخاسرين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أما يزال كلامنا موصولا في شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توقفنا في الدرس السابق عند تعداد الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لمجموعة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة به حيث بين أن ما تفرق في غيره اجتمع فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر مجموعة من الصفات منها أن الله سبحانه وتعالى خصه بفضيله النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاستفاء والسراء والرؤية والقرب والجنوي والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذاره والمكانة عند ذي العرش العظيم والطاعة تمة والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر يعني كل كلمة في هذه الكلمات يعني فيها درس ذكرنا شي حاجة وغن ذكر شي حاجة فراء إن شاء الله فيما يستقبل من, من الحصص يعني كل كلمة فيها درس والكوثر فيها درس بوحده سماع القول أي إن الله سبحانه وتعالى سميع كلامه صلى الله عليه وسلم واستجاب له إن الله سمع لقد سمع الله قولك لقومك وقول قومك لك قال جبري للنبي صلى الله عليه وسلم وإثما من نعمتي والعوفي عما تقدم وما تأخر غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وشرح الصدر ووضع الإصر وضع الإصر بمعنى إزالته الإصر هو الثقل هو ما تقول من التكاليف على الأمم السابقة الأمم السابقة من من من بين السكاليب او التكاليف الثقيله عليهم كثير على سبيل المثال توبتهم توبتهم هو ان يغسلوا انفسهم فتوبوا الى باليكم فاغسلوا أنفسهم اما توبتنا نحن ان نرفع ايدينا الى الله سبحانه وتعالى ان نتضرع الى الله ونقول توبنا الى الله اذا قال العبد توبت الى الله سبحانه قال الله توبته الفرق كبير بين ان تغسل نفسك توبه الى الله وبين ان تقول اللهم إني تبت إليك استغفر الله العظيم وأتوب إلى الفرق كبير جدا وغير ذلك من الأمثلة من إزالة النجاسة بنسبة إليهم أنه يقطع التوب الذي وقعت عليه النجاسة أما نحن نغسل التوب وينتهي, وينتهي الأمر وغير ذلك من المشاقات والتكاليف التي كانت عليهم التي من بينها مثلا الصلاة لابد أن تكون في المكان المعهود المكان المعروف أما هذه الامه فقد جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمته صلى الله عليه وسلم ودركته الصلاة فليصلي ورفع الذكر ورفعنا لك ذكرك وعزه النصر نصرا عزيزا ونزول السكينة وأنزل السكينة عليهم والتأييد بالملائكة وأيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكيه الأمة يزكيهم ويعلمهم كتابا والحكمة والدعاء إلى الله داعيا إلى الله بإذن وسراجا منيرا وصلاة الله تعالى والملائكة عليه إن الله وملائكته يعني كل كلمة فيها فيها درس ان شاء الله سبحانه وتعالى مفصلات والحكم بين الناس بما أراه الله إن أنزل إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بمعنى ليس من من عندياته أو ليس من تلقاء نفسه وإنما, وإنما من الوحي من الله سبحانه وتعالى أن الله والذي أوحى إليه أن يحكم بين الناس الله سبحانه وتعالى والذي يوحي إليه فالوحي وحياني وحي الكتاب وحي السنة وكلهما من الله سبحانه وتعالى ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه باسمه صلى الله عليه وسلم قسم به بعمره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعني هم القسم باسمه والنجم اذا هو هناك من من المفسرين من يقول إن النجم اسم من اسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدلوا بقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون اي بالنبي صلى الله عليه وسلم يهتدون الى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم واجابه دعوته اجابه الله عز وجل دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وتكليم الجمادات جمادات التي كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف حجرا في مكه يسلم علي هذا مثل المعجزات دلائل النبوه ستاتي ان شاء الله سبحانه وتعالى والعجم اي البهائم التي لا تنطق لا تملك النطق كنطق الانسان ولكن الله سبحانه وتعالى انطقها كالنطق الغزالة ونطق الضبي ونطق البهائم التي نتقت للرسول صلى الله عليه وسلم كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في المعجزات وإحياء الموتى وإسماع الصم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله عز وجل له أبويه حتى آمن به وعاد إلى مكانهما وإسماع الصم أن الله سبحانه وتعالى عطاه من القوة ما يسمع به الصم ويذكر ابن حاجر أنه أحد فائدة مهمة وهو أن أنه لم يكن من الصحابة أصم لم يكن أحد من الصحابة أصم توحّد الصحابة أصم صحابة كلهم كانوا كي يسمعوا نعم فيهم لعمي وكان عبد الله بن أم مكتوم ولكن ما فيهم أصم لأن العمى لا يمنع من من بلوغ الدعوة لا يمنع العمى لا يمنع من بلوغ الدعوة بين الصم بينما أصممو لا تسمع شيئا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن من الصفوة المختارة التي اختارها الله عز وجل لنصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحد أصم وهذا لا يخالف بس ما تقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء أيضا ولا مدبرين هذا لا ينقض هذا لأن معنى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم موت القلوب وصم القلوب أي الذين لا يسمعون بقلوبهم هم يسمعون ولكنهم لا يسمعون يسمعون باذانهم ولكنهم لا يسمعون سمع قبول ولكنهم لا يقبلون دعوه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسمهم الله عز وجل شر الدواب ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم وما ما يسمعون هيسمع باذان الراس ولكنه لا يسمع باذان بالقلب وبالتالي يعتبر أصمى هذا هو النوع من الصم الذي لا يسمعه كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. وإن كان يسمعه في الحقيقة ولكنه لا يسمعه معنى لا يسمعه سماع قبول كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل سمعنا وعصينا الذي يقول سمعنا وعصينا هل سمع؟ ما سمع ولكنه إذا قال سمعنا وقبلنا سمعنا وأطعنا هذا هذا قد سمع هذا هو السمع الحقيقي أن السمع سمعان ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم هذا في المعجزة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في ركوة في واحد, واحد الإيناء وضع في النبي صلى الله عليه وسلم يده فبدأ الصحبة يأخذون الماء فسقوا به بهائمهم وملأوا قربهم وأخذوا من الماء ما يكفيهم وتوضؤوا واغتاسلوا والخير شيء يعني في قربتين من الماء في القربة واحدا سقى في النبي صلى الله عليه وسلم ألف واحد من الصحابة في سلح, سلح الحديبية وقع مرارا, مرة وقع مرارا في سلح الحديبية يحكي سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برك على قربة من الماء فشرب الصحابة جميعا وتوضأوا جميعا وسقوا بهائمهم جميعا فقيل له أي قيل لجابر بن عبد الله كم كنتم آنذاك قال كنا ألفا وأربعمئة ولو كنا مئة ألفين لكفنى، ويحدد العدد كنا الفرعمية، كلنا شربنا وكلنا توضينا وكلنا سقنا البائم ديالنا الركائب ديالنا، ولو كنا مئة ألفين لكفنى، ليه نذكش مشي عادي، مش تقول لا هذا يكفي أو لا يكفي، إذا أُسند الأمر إلى قدرة الله عز وجل فقدرة الله عز وجل فائقة، وأمر الله عز وجل غالب، ولا معنى عند أيدل التقدير، تقدير الإنسان أنه يكون كذا ولا يكفي ولا ما يكفي. هذا لا مجال ل لي... لاعمال لي... العقل فيه لان المعجزة هي الامور التي لا مجال للعقل فيها يعني خارقه للعاده خارقه لما يمكن ان يتصوره العقل وتكثير القليل ايضا تكثير القليل كما وقع في الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الصحابه يحفرون فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جائع ككل الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز في حقه ما يجوز في حقنا من الجوع والعطاشي والعري والحاجة إلى الدفئ والحاجة إلى مثل هذه الأمور فالصحابة شكوا إليه الجوع قالوا يا رسول الله ما عندنا ما أكل فكشف له عن حجرين حجر كل واحد يحطوا واحد الحجر باش يبرد كرشو من, من عضات الجوع كل واحد ترفع عن حجر فرفع النبي صلى عن حجارين. رفع النبي صلى عن حجارين بمعنى هو وأكثرهم حاجة إلى الطعام. أكثرهم حاجة إلى الطعام. فإذا بجاب رضي الله تعالى عنه يرى أثر الجوع في وجه النبي صلى فذهب إلى بيته. فقال عند أهل عندكم من طعام؟ قالوا لا. إلى مد مد من طعام وعناق واحدة واحدة. البهيمة صغيرة. العنق هو ولد المعيز الصغير جدا هذا الشيء اللي كاين في الدار فرجع قال هذا خير كثير اذا دبحوا العنق وعجنوا هذه البركه هذه الحفنه ديال ديال ديال الطعام انا غنعيط على الرسول صلى الله عليه وسلم مع أربعة الناس يكون هو خامسة خمساتين أربعة زائد الرسول صلى الله عليه وسلم خامسة خمساتين جابر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له في أذنه يعني بينه وبينه لأن الطعام ولا والخندق فيه ألف ألف واحد يحفرون فقال له في أذنه يا رسول الله لقد صنعت لك طعاما أنت وأربعة أفراد يعني أنت خامس خمسة خمسة الناس فعلى النبي صلى الله عليه وسلم على شفير الخندق وقال يا معشر أهل الخندق هلموا إلى بيت جابير فقد صنع لكم طعاما هنا أهل الخندق كلهم وكانوا ألفا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر قل لزوجتك لا تفعل حتى اتي يعني لا لا تطبخي الطعام ولا كذا النبي صلى الله عليه وسلم فبرك في ذلك الاناء الذي فيه الطعام وبرك في ذلك الاناء الذي فيه الخبز في العجين قال عيطوا على جارتكم باش يعاونوكم في الطبخ يعني مد من الطعام والعانق محتاجين باش يعاونوهم في الطبخ سبحان الله نعم عيطوا عليهم الجو فالنبي عليه قال للصحابة ليدخل كل عشرة يعني عشرة عشرة فبدأوا يدخلون عشرة عشرة عشرة عشرة والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذوا من القدر اللحم ويخلطه بالعجين ويعطي للصحابة التريد والتريد هو أفضل الطعام بالنسبة لي لأهل الجزيرة يعني خبز بالحميل وأفضل الطعام بالنسبة إليه فأكل الناس جميعا وهم وهم ألف بمعنى عشر عشر شحر من مائدة مئات مائدة، مئات مائدة، كل مائدة فيها عشرات الناس، وبقية الخير الكثير، وقلنا بصلاة متعاهد، قل الزوجة تعاهدوا بها جيرانكم، شوفوا الجيران ديالكم اللي ما زل ما تغدى، عطيه بشيء ماشي تغدى، فكانت هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تكسير الطعام، وليهذا قال البصير رحمه الله، فتغدى بالصاع ألف جياع وتروى بالصاع ألف ضمأة، ألف واحد عشان. شربوا كلهم من صاع واحد الف واحد جائع كلهم كلاوا من صاع واحد من طعام فتغدى بالصاع الف جياع وتروى بالصاع الف دما وتقلل الطعام وانشقاق القمر هذه واضحه ومعروفه ومذكوره في القران الكريم وهناك سوره خاصه لهذه الحادثه ولهذه المعجزه سوره القمر ورد الشمس اي ايقافها يقاف الشمس للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وخصوصا في, في يوم الإسراء والمعراج أي صابيحة الإسراء والمعراج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين إنه ستاتي قافلتكم في اليوم كذا وفي وقت كذا وسيقدمها جمل عليه غرارة ثاني، من ليصل على الوقت قال فينا فين ها والشمس قد غربت والقافلة ماذا لم تطلع فإذا بالقافلة قد طلعت قال بعض علماء الدلائل أوقف الله عز وجل الشمس للرسول صلى الله عليه وسلم حتى طلعت, الشمس حتى طلعت القافلة والمرة الثانية في الخندق لأن كادت الشمس أن تغرب قبل أن ينتهي الناس من حفره الخندق حتى لا يهجم عليهم العدو في الليل فأوقف الله عز وجل له الشمس هذا ليس بغريب في قدرة الله سبحانه وتعالى وقد فعل هذا يشعب النون لما كان يشعب النون أراد أن يفتح القدس بعد موسى عليه الصلاة والسلام وحلف أن لا يعني يضع السلاح حتى يفتح القدس فإذا بالشمس كادت أن تغرب فقال له إن كنت مأمورة كما أنا مأمور فقفي حتى أنتهي من مهمتي فأوقف الله عز وجل الشمس ويقول علماء الفلك هي ال... الوقفة هي التي جعلت الجبهة ولا المنزل من منازل من منازل الشمس تمكت فيه الشمس أربعة عشر يوماً يعني المنازل الثمانية والثمانية وعشرين ناطل بران إلى خيره كل كل منزلة تق... تكون فيها الشمس أربعة عشر يوماً بمعنى تقطعها هالشيء فشيئا وتنتهي منها في 13 يوم نار أربعة عشر كتدخل في منزل أخرى إلا فقد مكتت فيها أربعة عشر يوما قالوا لأنها صادفت اليوم الذي قاتل فيه يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام ورد الشمس وقلب الأعيان قلب الأعيان أي قلب الشيء إلى شيء آخر كقلب بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام كقلب العصا حية تسعى حية حقيقية تأكل العصي التي جاء بها بها الآخرون وقد وقع ذلك لي الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف منها على سبيل المثال قلب عصا عكاشه بن محصن رضي الله تعالى عنه سيفا بطارا سيفا قاطعا كان في يد عكاشه بن محصن احد العصا ما ما بيديه عكاشه قال لي اصل العصايا قلب سماتها فاعطاه العصا فلوح بها النبي صلى الله عليه وسلم فانقلبت سيفا فاعطاها لعكاشه فقاتل بها حتى تكسرت يعني فانقلبت إلى شيء آخر ذا هو, هو قلب الأعين والنصر بالرعب نصرته بالرعب مسيرة شهرين والاطلاع على الغيب اطلع الله عز وجل على مجموعة من الغيوب الله سبحانه وتعالى والمستأثير بالغيب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى ولكنه يظهر على غيبه من شاء من عباده فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضاه من رسول منهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحسى كل الشئين عددا إذن مما أعطى الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الغيوب وظل الغمام أيضا ظل الغمام مما كان للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية أمره لما بدأت الإرهاصات والإرهاصات هي التأسيسات للنبوة هي البيانات التي تدل على أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم فرق بين الإرهاصات والمعجزات أن المعجزات تقرون أو تكون مقرونة بالتحدي بينما الإرهاصات هي التي تدل فقط على أنها تسيد فيه كينشي حاجة ما تنبيه وتأسيس لأن الإرهاص في اللغة هو التأسيس لشيء. أرهاص يرهيسه بمعنى أسس يؤسسه وتسبيح الحصى من بين ما اعطى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في المؤجزات تسبيح الحصى في يده نعم هو القران الكريم وان من شيء لا يسبحه بحمده ولكن لا ولكننا تسبيحهم ولكننا تسبيح الحصى الحصى هذا هذا مخالف للتسبيح المذكور في القران الكريم تسبيح المذكور في القران الكريم لا تسبيحهم هناك من يقول ان مرورها او هبوب, هبوب الريح هو ايش هو, هو تسبيحها وصريف الاقلام هي تسبيحها وجريان الكواكب في افلاكها وتسبيحها إلى غيره وخرير المياه هي تسبيح وزقزقه الطيور هي تسبح. هذه هي التسبيح وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد يعني كل شيء ربما يكون تسبيح منه وربما يدل على التسبيح اذا رايته انت تسبحت الله عز وجل تقول سبحان الله وإن من شيء لا يسبحه يعني ان يكون سببا في ايش في التسبه عندما ترى الشمس تقول سبحان الله عندما ترى القمر تقول سبحان الله عندما ترى الأفلاك تقول سبحان الله كما قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي لباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فيقرنون تأملاتهم بسبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فيكون هذا من باب من نوع تسبيح الأشياء أي أنها تدعو إلى التسبيح وتدل على توحيد الله سبحانه وتعالى ولكن التسبيح الذي أش... أشار إليه المؤلف هنا هو تسبيحها بلسان البشر حسنا يسمع التسبيح منها كما يسمع من البشر كأنك تسمع لأن الناس محتوم في الدم كأنك تسمع مثلا في الميديا كيف تكلم الميديا مادة جامده ولكن تسمع منه الصوت الواضح البين المعرض الفصيح فكذلك تسبيح الحصى سمع الصحابه تسبيح من يد النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه لي فسمعها من يد ابي بكر وعطاه لي عمر فسمعها من يد عمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وابرائي الآلام, الالام اي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرئ الالام ياتي الرجل يشكو وجعا في بطه فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيذهب وجعه يأتي الرجل تسقط عينه على خده فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أحسن من من ذي قبل يأتي الرجل علي رضي الله تعالى عنه يأتي سيد علي يوم يوم خيبر وهو أرمد أي في في عيونه رمد ما يستطيع أن ينظر فالنبي صلى الله عليه وسلم يتفل على عينيه ويمسحهما فكانت أحسن من من ذي قبل يأتي وهكذا يأتي الرجل وقد انكسرت ساقه عبدالله بن عتيق جاء لما قتلوا أب رافع جاء وقد انكسرت رجله ووضع عليها يعني شده ولا عصابة يعني شدولا إصابة يعني تو فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها وتفلك أنها لم يقع بها بأس فهذا من, من مما اكرم الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا عصمة من الناس أي من جملة ما اكرم الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم لا من الناس أي أن يفسك به أو يقسله أو أن نعم النبي صلى الله عليه وسلم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إليه ايدي البشر ككل الصحابة وككل الواقفين بباب الله سبحانه وتعالى ولكن هذا الوصول وهذا النيل لم يبلغ مبلغ الاعاقه عن تبليغ الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم أوذي عليه صلى الله عليه وسلم اخرى يم صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دخل دخلت الخوده الخوده شي حاجه في رأسه صلى الله عليه وسلم النبي الله عليه وسلم وزميت قدمه صلى الله عليه وسلم ولكن هذا كله لا يعوق لا يعوق الدعوه لا يعوق الرساله لان الذي الرساله هو ان تعطل احد جوارح النبي صلى الله عليه وسلم الهامة في الدعوة كتعطيل عينه أو تعطيل سماعه أو تعطيل لسانه تعطيل الحواس التي لا بد منها من اجل تبليغ الدعوة فهذا لم ينال له أحد فقد عصمه الله عز وجل إذا ناله من الشدة ما يكون به قدوة لغيره إذا أودي كما قال عمر بن ياسر يوم احد إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تنتظرون فقموا وموتوا على ما مات عليه يعني يحد الناس على أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ليكن بسالسنا في برج أجن بعيدا عن الناس ويقول تقدموا إلى الموت. لا ولهذا كانوا ينشدون. وقال رسول الله وقال رسول المسلمين وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلىنا أن يكون المقدمة وأحبب إلىنا أن يكون المقدم. إذا بسالسنا دائما دائما في في المقدمة. قد عصمه الله سبحانه وتعالى من من أن يقتل أو أن يفتك به أو أن يعاق. عن تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى وليدق الله عز وجل له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته زيد والله يعصمك من الناس النبي صلى الله عليه أول ما نزل بالمدينة اتخذ حارسا لأن المشركين لعل نفوسهم يعني الشررة تسول لهم أن يبعثوا من يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ حارسا ليلة ليلتين فنزل القرآن والله يعصمك من الناس فقال للحارس اذهب إلى حارس بريك، فقد عصمني الله عز وجل ما محتاج لك كان واحد الحارس اخر أكبر منك وأكبر من الدنيا كلها إنه رب العالمين سبحانه وتعالى قال لا ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا ما ذلك ومفضل به يعني إلى غير ذلك مما لا يشمله كتاب ولا يشمله محدث ولا يشمله كل من أراد أن يتكلم بأي لسان ولا بأي قلم إلا يعجز عن إحصاء عن إحصاء ما أكرم الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الشاعر تفنى, تفنى, تفنى الأيام وفيه ما لا يوصف أو كما قال أو كما قال الشاعر يعني تفنى الدنيا وفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدوا أن يصفوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال كما قال ابن الفارض رحمه الله أرى كل مدح في النبي مقصرة أو مقصرة بجزء أرى كل مدح في النبي مقصرة وإن بالغ المثني عليه وأكثر إذا الله أثنا بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى إلقى الله عز وجل وإنك العنى خلق عظيم ماذا تقول أنت بعد ذلك إلقى الله سبحانه وتعالى ما زغى البصر وما طغى ما كذب الفؤاد فؤاد مرأى لقد كان لكم في رسول الله إلى غير ذلك من الآيات الكثير ماذا تقول أنت بعد ذلك ما بقى ما يتكلم بقى ما يتقال إلا متحد الله سبحانه وتعالى شيء شخص شيء صفة من الصفات لم يترك لغيره ما يقول سبحانه وتعالى إذن إلى ما أعد الله عز وجل له في الدار الاخره من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسن والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون ادراكها الوهم ما تستطيع أن تصور مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر كانت قريش تقول إن محمدا كان أبتر لانه لم يعيش له الأولاد فقال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فوصف النبي صلى الله عليه وسلم من جانبا ولكن الكوثر أكبر مما تتصوره أنت من السعة ومن الحلاوة ومن المذاق ومن الأواني التي يشرب فيها الناس يعني شيء حاجة هائلة جدا ما تظهر الدنيا ولا يمكن أن تذكر الدنيا بجانبه كلها كلها نعم الفصل الثاني إذن هذا الفصل الأول فقط جعله الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى لصرد هذه المجموعة من من الصفات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الآن أدخل في, تفاصيل في تفاصيل هذه الصفات الخلقية وهذه الصفات الخلقية حسب ما يقتضي المقام الفصل الثاني صفاته الخلقية صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفاته الخلقية تعني ماذا؟ صفات الذات لان قلنا في البداية هناك صفات خلقيه وهناك صفات الخلقه الصفات التي تعود الى الجسد الشريف والصفات التي تعود الى الصفات الجميله التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق فبدا بالصفات الخلقيه اي التي تعود الى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفه ان قلت اكرمك الله شوف الكلام ديال الكلام ديال اكرمك الله ولا كرامه احسن من كرامه الإسلام والأحسن ولا كرمت أحسن من أن يكرم الإنسان بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم إن قلت أكرمك الله لا خفأ على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقتني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. يعني ما ذكرته من هذه الصفات وما أشرت إليه في هذه المقدمة شوقني إلى أن أعرف المزيد، إلى أن أعرف التفاصيل. كانوا كان ويقولاتش اللي قلتيه، قلتي واحد النوع من السرعة، أحد الطريقين اللي ذمنحناه يك. يعني كل جملة كان قرأها ب. اللي قلتيه انتبه بالسرعة أو منها من. أسميته ما فيه تفاصيل. شوقا إلى المزيد. شوقتنا إلى التفصيل في ذاته الشريفة وفي أخلاقه الكريمة قال فاعلم إلى بغيتي التفصيل فاعلم نور الله قلبي وقلبك هكذا العلماء كانوا يكتبون كي يشفعوا الكلام ذي لهم بالدعاء لأنفسهم وللقاري وللسامع ولمن وصل إليه الكتاب إلى يرث الله والأرض ومن عليها فاعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك يختار لك يا لمهما سلمت لا يختارهم سلمت على الصفات الخلقيه والخلقيان هذا ما يدل على ان الانسان لابد ان يستزيد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تتغلغل في التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يزداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم جميل وانت دائما تحب, يش... تحب الجمال وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة يعني خصال الدات صفات الذات لانها غير مكتسبة ما عنا فيها الخيار بل يكون لوني كذا ولا تكون قامتي كذا ولا يكون كذا هل كل ما عندنا في خيار ولا لا انا في خيار ما عندنا في خيار الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ألواننا اختار عراقنا اختار أنسابنا اختار اباءنا اختار أمهاتنا اختار أوطاننا اختار يعني مقاديرنا في الطول في العرض في كل شيء هاتشي كله معنا في خيار اختار مواقع ميلادنا ومواقع مماتنا هاتشي كله اختاروا الله عز وجل اذا وفي جبلة الخلقه وجدته صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها يعني اذا نظرت الى خصال الكمال طبعاً الكمال البشري يعني كين الكمال المطلق وهو كمال الله عز وجل وهناك الكمال البشري بمعنى الغاية التي بلغها البشر في كماله فتجد نبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الغاية دون غيره من الناس تجد نبي صلى الله عليه وسلم حائزاً لجميعها محيطاً بشتات محاسنها أي بمحاسنها المتفرقه في غيره الشتات هو التفرقة والمتفريق، أي ما تفرق في غير النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المحاسين دون خلاف بين نقلات الأخبار لذلك بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع أي مبلغ التواتر لتواتره أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيعة ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة ومن عاشر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو من راه مرة يعني تواصلت الأخبار على هذا الجمال. تواترت الاخبار من هند بن ابي هاله الذي عاش مع معنا بساطه في بيته طوال حياته وعلي بن ابي طالب الذي عاش مع معنا بساطه في بيته طوال حياته وام المعبد التي راتنا بساطه مره فقط فوصفته يعني هذا اتفقوا ما معنى اتفقوا ليس, ليس هذا أن, ان الذين عاشوا معه فقط يجاملونه او يذكرونه لانه كان يعيشهم ولا يعطيهم ولا وانما هذه الصفه هي الحقيقه فوصفته التي رأته مرة أنه كذا وكذا وكذا وكذا ووصفه الذين عاشوا معه بنفس الصفات فبلغ ذلك مبلغ القطع والتواتر. أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهرات الكثيرة بذلك تناسب صورة النبي وسلم جميلة وأجمل ما فيها تناسب أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها، لأنه ما فيش عضو يخالف هذا الجمال، ما في ما فيش عضو يشوه هذا الجمال. فأنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن عين، وأنا فوس الله عليه وسلم أحسن أنف، وجبهة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن جبهة، وعنق النبي صلى الله عليه وسلم أحسن عنق، وهكذا. لأن احنا يمكن يكون وجه أجمل ويكون ليد ولا رجل ولا في أشي حاجة خرجة. تشوش تشوش على الصورة الكاملة ل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك تناسب في الجمال وتناسب في الكمال البشري فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيره بذلك عليك بكتب الشمائل عليك بالشمائل الترمذي وعليك بالشمائل في صحيح البخاري عليك بالشمائل في كتب التي تتحدث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث علي هو يدفك يدر واحد المسحة واحد Rebel المسح لكتب الحديث كلها وكتب السير وكتب الشمائل يدفل واحد مسحة الإمام القاضي عياض رحمه الله باش يقول لك شكون اللي رواوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم باش بعض بعضهم تقول لهم راه القاضي عياض ماشي ماشي فقيه ماشي عالم غير كتب داك الشيء وربما عنده شي احاديث ضعيفه وربما عنده شيء حادث موضوع ولا كذا هذا ما هذا ما عارفش ايه قال لك راه هذا دار المسح للكتب التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم شو هذا التلخيص اللي دار قال من حديث علي وانس بن مالك وابي هريره والبراء بن عازب وعيشة أم المؤمنين وابن أبي هالة وأبي جحيفة وجابر بن صمورة وأمي معبد وابن عباس ومعرض بن معيقب وأبي الطفيل والعداء بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزم وغيرهم أو غيرهم أعطي على حديث أعليم وغيرهم يني ذكر جملتان من الصحابة أو معظم الصحابة الذين رووا الشمائل ورواية الشمائل سبحان الله رواها الصغار صغار الصحابه والعلماء قالوا علاش صغار الصحابه رواوا شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم هم الذين يستطيعون ان يحدقوا في الرسول صلى الله عليه وسلم دائما الطفل يكون عنده واحد حب الاستطلاع وحب الاطلاع فكان يحدق فيك بعينيه فترى الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا معه طفولتهم بينما الكبار يمنعهم الحياة من التحدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كبار ما يستطيعون ان يرفع ابصارهم في الرسول صلى الله عليه وسلم حياء منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا جلسوا في مجلسه يعني كان على رؤوسهم الطير ولكن علي بن ابي طالب عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته وعرضه حق المعرفه انس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين بعد ان بلغ من السن من عمره عشر سنين وخذ منه بسالما حتى بلغ عشرين بمعنى عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لعشرة ثانيه في عمره. البراء بن عازب عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طفولته البراء بن عازب هذا كان حبي... كان شديد المحبة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولوقائع النبي صلى الله عليه وسلم ولما وقع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة. والي هذا ورد في الصحيح في البخاري. أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اشترى من عازب رحلا عازب هو الولد دي البراء بن عازب اشترى منه رحلا فقال له موري بنك هذا يحمله علي باش يعونه باش يحمل ذلك الحمل اللي اشترى عنده قال له لا حتى تحدثه بحديث الهجرة يعني ما يعونك فهذا الحمل حتى تخبره بما وقع لنا وشديد الحرص على حديث الهجرة وما وقع النبي صلى الله عليه وسلم قال في بحديث الهجرة وحمل له البراء الحمل الى بيته مش حمله عليه يلي هنزبان هنزلك تلبر تل ولكن بشرط أنك تقص علي ما وقع بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة يعني صغار الصحابه عائشه أم المؤمنين أيضا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عن نفسها قالت لم اعقل الآبوي إلا وهما يدينان بدين الإسلام هي معافة الجاهليه قالت ابوها ومها والنبي صلى الله وآز وعشيرة التي تعيش معهم لقدتهم مسلمين قالت لم أعقل أبوي إلا وهم يدينني بديني الإسلام وما وصلت السنة التاسعة من عمرها حتى أصبحت زوجة للرسول صلى الله وآز وصلته صلى الله وآز وصفته صلى الله وآز وابن أبي هالة اسمه هند من أبي هالة وكان هذا ابنا لخديجة من غير النبي صلى الله وآز ومعم أي ولد لخديجة قبل أن يتزوج بها الرسول صلى الله وآز وآز و образ وصفته وعرف هذا بالوصاف هذا الرجل هذا الصافي او الغلام الذي عاش ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم سموه الصحابة وصافا سموه بخصوص لحسن بن علي بن أبي طالب قال وكان وصافا سأله عن حلية الرسول صلى الله عليه وسلم حليه اي ما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الجمال والكمال البشري قال وكان وصافا فاخذ هذه الكلمه التي قالها الحسن بن علي فالزقها بهند من ابي هلا قالوا هند الوصف هند الوصف هند بن ابي هلا الوصف رضي الله عنه لماذا الوصف لانه وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفا دقيقا وصفا دقيقا كان تراه. هند بن ابي هلا ايضا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته وابي جو كذلك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته جابر بن سمورا كذلك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم طفولته جابر معبد سموره النبي صلى الله عليه وسلم ليلت يوم الهجرة رأت النبي صلى الله عليه وسلم فوصفته يعني وصفا دقيقا لما كانت رأته من النبي صلى الله عليه وسلم من الغرائب من الأمور الغريبة ولذلك حدقت فيه وصورته التقطته صلى الله عليه وسلم بعينها التقطته وقالت رجل من صبه كذا وكذا وكذا وكذا إذا أبغى تحاسبه يوم العباد مستقلا خذه من الشمائل الترمذي التمرذيه شمع الى الامام رحمة الله تعالى عليه وابن كذلك عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم بن كذلك أيضا عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم موتا اخر الصحابه موتا كذلك وخري بن وحكم بن وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ممن وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنه صلى الله عليه وسلم كان هذا كسمه العلماء باب كان ل لمشيت مثلاً الجامعة الصغير ولا الجامعة الكبير لسيوتي القباب كان باب كان يعني باب الشمائل كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرود كان كانت مش كان واحد ولكن كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاسميه باب كان كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون وأزهر اللون أبيض, ابيض مشرب بحمرتين ازهر بياض مشرب بحمره لان البياض الناصع معيب هيك اذا اذا كان فيه بياض ناصع ما فيه اللي هو ما يسمى بالمهق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالابيض المهق وليس بالادم اي بالاسمر ولكنه صلى الله عليه وسلم ازهر اللون اي بياض مشرب ب بحمره العرب تلعب بالالفاظ معنى تلعب بالالفاظ بمعنى عندها خيارات اذا كان الرجل ابيض تقول أزهر واذا كانت المراه بيضاء تقول ماذا اذا كانت المراه بيضاء اشكازب العرب رعبوبه رعبوبه هي المراه البيضاء واذا كان الفرس ابيض ماذا يقولون اشهب واذا كان الكبش ابيض ماذا يقولون أملح وهكذا يعني ملكة نقلة من ذات لذات كي تغير المعنى واللون واحد كي تغير اللفظ واللون واحد فالبياض في الرجل زهر، وفي المرأة رعبوبة وفي الضبي آدم الضبي الأبيض كي يقول لي آدم أي أبيض وفي التوري اليهق وفي الكبش أملح أزيد, أزيد. وفي الفرس أشهب وفي الخبز حواري خبز حواري أي خبز أبيض يعني لون واحد ولكن من ذات لذات يختار لفظ آخر لهذا اللون اللون والبيض ما يتغير ولكنهم ما يقولون الابيض لا للتوب التوب الأبيض فقط التوب الأبيض والرجل الأزهر والفرس الأشهر أزيد راجع فقه اللغة للتعاليب باب الالوان نعم كان بيضا زهر اللون اي بياض مشرب بحمرتين بحمره والازهر هو مأخوذ من الزهره وهي الزينه زهره الحياه اي زينة الحياه الدنيا والله والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الصورتين الكريمتين البقره وال عمران بالزهراوين اي نيرتين جميلتين تدافع عن عن صاحبه ما احتاج لانه احتاج لانه او لانه الجنة يعني ان اظهر شيء اظهر بمعنى اجمل وازين واكمل كان النبي صلى الله عليه وسلم ادعج ادعج يعني الحدقة حدقة العين شديدة السواد الحدقة حدقة العين اي السواد الموجود في العين كان شديد السواد وهم ما يستحسنوا ويمتدحوا ويمسدح به. كان النبي صلى الله عليه وسلم أنجل, أنجل يعني واسع العين. العين. النبي صلى الله عليه عينه كانت واسعة في غير افراط في واسعة يعني ساعة مفرطة ولكن واسعة ساعة لم يكن لم تكن عين النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حللش للدرسيشي اسميه. ولكن كانت كانت مفتوحة وواضحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشكل شكل. هي حمره في بياض العين هذا البياض اللي كاين اللي كاين شوف دابا شوف الصحابه فين دخلوا, دخلوا في داخل العين الرصاصه كيوسفها شافوا ذاك الشيء اللي في داخل العين بالذات فيها بياض؟ في غايه ما يكون البياض فيها سواد في غايه ما يكون السواد ولكن داخل ذلك البياض شيء من الحمره شيء من الحمره وهو اشكال شكل العين بمعنى في في بياض عينه شيء شيء من الحمرة، لأن أشكال عودة هذا واحد واحد المصطلح آخر في في الحمرة، إذا كان إذا كان الشيء أحمر نقول أشكال، خصوصا إذا مبتزج بشيء آخر كما قال الشاعر كما قال الشاعر بدلات أشكال، يقول البيت فما زالت القتلة تمج دماءها بدجله حتى ماء دجله اشكل اي احمر فالمراد باشكل هنا احمر بكثره الدماء التي سالت في دجله في ذلك الوقت كما سالت فيه في, في الايام المعاصره على كل حال اشكل هو حمره في بياض العين اهدب الاشفار يعني الاشفار, الأشفار هو غطاء العين غطاء العين كان غطاء العين صلى الله عليه وسلم كان كبيرا مبقشل عنديالو خارجوا ومشل ومشل ال اسميته ديالو الغطاء ديالها داخل في الراس ولكنه كان بينا واضحا مع ما, ما عليه من الأشفار ما عليه ما عليه من الشعر ما عليه من أي الشعر. أبلج كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلج, أبلج هو مشرق الوجه من البلج البلج هو لينبلاج هو الضوء هو النور كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلج أي مشرقة الوجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزج أزج معناه مقوس الحاجب. حاجب ما فوق العين كان مقوسا من غير أن, يل أن يلتقي مع مع الآخر من غير أن يلتقي هذا القوس مع القوس الآخر بينهما بينهما فاصيل. أقن الأنف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أقن الأنف يعني الأنف النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع شيء من الحديداب أي مع شيء من اللي قال إن حينا ما النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجه وما كانتش خروجا يعني بينا حل اسميه حل ديال ديال الطير من ديال الطير ولكنها فيه إنه من الإحديدات محدودية الأنف كان النبي صلى الله عليه وسلم أفلج أي بين بين الثناءه شيء من من من لفافات كان النبي صلى الله عليه وسلم مدوره الوجه وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان مدورا لم يكن وجه صلى الله عليه وسلم طويلا طولا فاحشا ولم يكن وجهه مجتمعا ولكن كان وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مدورا, مدوراً واسع الجبين جبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان واضحا كتى اللحية تملا صدره اللحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة سواء البطن والصدر سواء البطن والصدر يعني صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه مستوياني مخرج منه الكرش ومخرج منه صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان سواء البطن والصدر يعني الاعتدال الاعتدال في كل شيء شوف لحظه الاعتدال في كل شيء حيث ما كياكلش بزاف حنا اللي كان ياكلوا بزاف كتخرج لك الرشه ديال الانسان بصفحه فين واسع الصدر صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعه واسعه الصدر عظيمه عظيمه المنكبين المنكبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واضحين ضخم العظام عظام الرسول صلى الله عليه وسلم كبيره قبل العضدين يعني العضد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني ممتلي أتيني كان عدود النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا شيل شيل شيل عدود اه شت فيها وترمي به برا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كما ذكر في أحد في أحد درس أنه صار عروكان فصارعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح أعطيته قوة أكثر من ثلاث رجل منكم أو ثلاثة وثلاثين رجلا منكم أو كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه قوة كبيرة عبد للعضضين والذراعين والاسفل للعضضين والفخذين والساقين مع انه ما عندوش ساقين رقيقتين ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم عبد العضضين والساقين والذراعين ارحب الكفين يد النبي صلى الله عليه وسلم الكف الكفي هذه كان واسعه في غير في غير افراط لان مد النبي صلى الله عليه وسلم مد متوسط قليل ان تجد في امداد الناس الا مفرطان او أو قليلا ولذلك نسكي ابرو بكي ابرو بكي ابرو لفطر العيد العيد الفطر كي ابروها باربعه امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم علاش كي يقولوا بمد النبي صلى الله عليه وسلم باش على التوسط اما المود زيال يمكن يكون قصير وزيال يمكن يكون كبير ونخرج في امداد في يعني مقاييس مختلفه ولكن مد النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا لانه واحب بالكفين والقدمين سائل الاطراف يعني بين بين طول اصابع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيدي النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن النبي صلى الله عليه وسلم به ولكنه كانت واضحه في, في طولها سأل المتجرد اي اذا تجرد شيء من ذات النبي صلى الله عليه وسلم الشريفه كتنور كيبان فيها النور شبل في الله عليه وسلم من من وجهه من عنقه من يده كان انوار المتجرد او المتجرد اي المكان المتجرد من ذات الرسول صلى الله عليه وسلم كي يمرق فيه النور انوار المتجرد دقيق المصروبه عنده واحد الخيط ديال الشعر من هنا نازل في الجسم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الخيط ديال ديال شعيرات دقيق دقيق كيفصل بين بين جنبي الرسول صلى الله عليه وسلم ربعه القد نبي صلى الله عليه وسلم ربعة القد ليس بالطويل الفاهر فاهر او الفاره طويل البين طول وليس بالقصير المتقزم المتردد الذي دخل بعضه في في بعضه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعه القد يعني كان معتدلا كان معتدلا ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد المترددي المتداخل التي تداخلت اعضائه فبعضها في, في بعض وما ذلك فلم يكن يمشيه أحد ينسب إلى الطّ طاله صلى الله عليه وسلم. كذلكلب ساسن متوسط. إلي واحد حدان. طويل من أطول من الرسول النبي صلى الله عليه وسلم بحلو. يعني ما ما لا يماشي أحد ينسب إلى الطّ إلا طاله النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. الرجل الشعر او الشعر جوجهم صح. ما معنى رجل الشعر؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بسبب ليه هو حل الخّ يعني جع. وليس بالجعد القطط أي الذي الل فيه جعودة الشعر نبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه جعودة وليس فيه صبت أي إن انسياب هكذا بحال خيوط ديال السبيب ولا ديال شي بل فيه نوع من الجعودة شيء من الجعودة القليلة جعد الشعر ليس بالقطط وليس بالصبت إذا فطر ضاحكا يفطر عن مثل سنة البرق إذا كان نبي صلى الله عليه وسلم يضحك أو يبتسم يخرج من نوره نور كالبرق الخاطف كخرج شي حاجة كالبرق كسنة البرق أي كضوء البرق من فم النبي صلى الله عليه وسلم وعن مثل حب الغمام وكتب الأسناد النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما تكون بياضا بحال التبروري حب الغمام هو هو التبروري يعني كانت أسنان النبي صلى الله عليه وسلم اشد ما تكون بياضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم دحكة. يعني ينعكس ضوء هذه الأسنان الجميلة ينعكس على الحائط يعني ينعكس على الحائط كما كما سياسي إذا تكلم رئه أو رؤية كان النور يخرج من ثناياه بحال لك خرج النور من ثنايا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن عنقا أحسن الناس عنقا هو دابا كمل الوجه هبط هبط العنق الدر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمطهم ولا مكتم المطهم هو المنتفخ الوجه اللي بان اللحم فوق وجهه بان الاكتناز والاسميت في وليس بمكلتم المكلتم قصير الحنك الداني الجبهه الذي اقتربت جبهته لصق الجبهه ديالو من راسه يعني باين وجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني اراكم يعني مشتاقين لرؤيه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن الوقت يزاحمنا ويمضي بسرعه نعود ان شاء الله سبحانه وتعالى لمتابعه هذه الصفات الجملة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نتحلى بها ونتجمل بها كما قال الشاعر إذا فاتكم أن تروه بعينكم فهذه شمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول ما تسمعون وأصغفر رضا لي ولكم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين